اِلَّا لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَطَّلْ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ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 ve la tayamam al khabise minhu tufquun ve lusum baaqizhihi illa antum ilzufi ve âlemu